يا راق قهوه صب فنجال يا راعي الدله يا راعي الدلة اللي ريحتها فايح ليتك بعد فاحه الدله تشربني القهوه انوار ماخوذه من اوصافك ونا مع كل نوع وديه اغني قهوه خذيفه خذيفه كنه دمك يا ليله سولفت تجري ضيقتي عني وقهوة حلاوة عيونك من حلاوتها افضح لها كل سر فالحشاء كني وقهوة مرارة ضحى بعدك مرارتها تحمس عليك المشاعر حمسة البني وقهوة ثقيلة مثل عقلك وحاسيسك وخطواتك اللي مساريها على ظني وقهوة مثل ريحتك لجيتني ساري تغند خواراسي لا جيت متعني تاخذ من القهوه اجمل شيء في القهوه من غيرها وانت راع الفضل والمني الفارق الواضح اللي بينها وبينك خلي الطبيعي يؤدي لا خلل فني لو قصر النار عنها وضعها ثابت ولا انت ولا انت لو اني اقصر اللحظات في شوفك يمكنك تموت وأنا موت يمكنني الأمنية من نزوات الفقير اللي لو باعها ما يعيش العمر متهني لذلك الأغنية ما يتمارسها تؤمن بأن الفقير يموت متمني ويلك من الله على اللي قد بدر منك ويلي من الله لو أنه ما بدر مني لو انك القهوه اللي يوم اشربها احس كانها ملبسني 100 جنيه جاي رايق قهوه ابو فجار ابو عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البنكود 23 70 70 7 الله